فاطل السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن لنعام أزواجا يزرأكم فيه ليس كمثله شيء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 شرَعَ لَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أُوحِي مَا إلَيْكَ وَمَا وَصَّينَا بِهِ إبراهيم وموسى وعيسى نَقِيمُ الْدِّينِ فنقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء يَهْدِي إلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ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 لذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تَتَّبِعْهُمْ وَقُلْ لَّمَن تَبِعُوا مِن أنزل الله كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في بما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد